بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أ うこ ن を言う ع とを言うことを言うことを言うことを言 ن ことを言うことを言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 وقيل وظن والتفت يومئذ مراق الفراق الساق بالساق إلى ربك أنه ا かるぞお ق はあなたの名前を知りた ى